leilatassiam rafatud ila nisai ikum heen libasun lakum wakum libasun lakum alim allah an kum, kum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 فلا تقربوها كذلك يبيل الله